قلب على موسى وغربته يا ابو يعلى موسى وغربته يحن يحن خلصت حياتي وانتهت سجن خلصت حياتي وانتهت صوته ونخوته an khut ya موت يا مولاي يا يا ابو الرضا مولاي انا حيصاد وانا اقبل اياديك ومن الشام يا مولاي هذا دمعي الساجع على امام القاضي ها وخامته الكبيرة واسد بغداد ها ها ها ها ها ها Violin! هو أخامته الكبيرة واسد باغداد ما كنت غير هو هو أخامتنا الكبيرة parasite أحكي عني مصابه لخل قلب أحبابه ينجرح والجرح هذا ما إليه ضمان ينجرح والجرح هذا ما إليه The dam isajim, O Akhemat Nelchib, احكي عن مصاب الخلى قلب احبابه احكي عن مصاب الخلى قلب احبابه ينجرح والجرح هذا ما اله اضماد ينجرح والجرح هذا Yeah, yeah, I bet My own My Wow, well, I Sijin Hey, I am I'm My My Wow, well, I Sijin Hey, I ما بيه دم الدميع عطاه من عانا قد ما فيه ظلم دم الدميع عطاه ديره غريبه وما اله اهال اهال بطامور الظلم نزال نزال والنه ديره غريبه وما اله Tam ula valma vega, ne žel, ne žel, če ne يا vas chanayouni wasat huta yomata wain yalla galb aala mosa galb aala mosa wghurbtak ya hayata khalasat hayata winta aala aala galb aala نعصاتنا نعصات شنو عمي اه المخلص الموفق العديد قادم الإمام الكاظم وسامي شويلي آه يا آه بالسجين وهواله طعب وصف الحاله ماكو خيط من الضوة كل الوكي تليل ماكو خيط من الضوة كل الوكي تليل عافية Men tudi ga nfasih, kuwa jirofaj ráših Men tudi ga nfasih, kuwa jirofaj ráših Tjegi sordora, wa'ala al-shay basjīn wa hawāl basjīn wa hawāl wa'a bwaṣf al-ḥāl تضيق النفس وهو يرفع راسه من ضيق النفس وهو يرفع على على والدم يسيل يندب الزهراء فاطمه ويتذكر الصار لما انسطر هالناصب والحيل منها يندب الزهراء فاطمه ويتذكر الصار لما انسطار هناصبي والحيل منهار هاي الهضيمه بموهجت تشبه البسما هاي الهضيمه بموهج تشبه البسما يتعال صوت طويل تخ شنو هلي هلي ما حد اجاني ولا فزع لي ولي تعال صوت طويل تخيف هللي هللي ما حد اجاني ماكو احد ماكو احد يلا اخو يما يما ادور باب الحوائج يعطيها الحاستب بقلب اعلامه سوغور والتا صد حياه صد حياه يا ولد جور ان يا عمري الناعي صوت الناعي ص اريد اعلم هذا جواب مستاهل امامك ترى يا ام قصن جن او ذعب قصن جن او ذعب الفجيس مصايرنا حد الله اكبر Okay. Yeah. Yeah. I like to bring thatält. Yeah. غصن جنة وذابي جيس مصاير ناح من حلق ذاكي الحديد الساق مرضوب من حلق ذاكي الحديد الساق مرضوب من ضرب سجانه مورم ذرعان ضروب سجان ورمه ذرعاني صبري وامر الصبر على مثل ما فرو وضغصنا وذاب جسم صايرنا حيل اي من حلق ذاك الحديد الساق مرضوم أي ضروب سعد جانا مارمه ذيرانه الصابر وامري الصبر على المثل من وصلتي لحدي اويلي من وصلتي لحدي الشتم هل امر ما مدي دليل باري ودعه بدموع العيون وامامه من وصلة الحد الشتم هالأمر ميهون مدي دليل باري ودعه بدمعات العيون خلصني يا ربي تعبت من سجن هارون خلصني يا ربي تعبيت من سجن هارون خلصني يا ربي تعبيت من سجن هارون وووو من وصلة الحدي الشتم هالأمر ميهون إشتمون علي وفاطمة والإمام يسمع سيدي سعد الله قلبك من وصلت لحد الشتيم هل امر ما يهون للبار ودعه بدموع العيون خلصني يا رب تعبت من سجن بخلصني يا رب تعبيت تعبيت من سجن هارون هاي النهاية والصبر خلاص خلاص الكاظم حياته يا خلق غصاص غصاص هاي النهاية والصبر خلاص I love it I I I I I I I I I I wa ana khuta walsal sabra sabra hadskuta ya mata walla ya la qalbi qalbi ala musa يعلى موسى قلب ويعلى موسى وغرب التهجيح الشباب لا تتعب لا تتعب أعلى خلصت حياته وانتهت سجيل الناعصاته الناع الناع وين أخوته وين أخوته, أخوته وموته ساحه عيوني وين الاصوات واحد يحس تطلع روح مين مرار يجروح اليوم تطلع روح مين مرار يجروح چبد مين سميل غدر متقطع وذاب وإن الإمامة تبدأ من سمي الغدر متقطع وذاب يطلعون أجناز وماكو يما عزاز يطلعون باكو يا معززه تنمن تابوتي يصرخ وين الاحباب تنمن الجسر مرميا Tja, w ene rácht še'jte? O ine l-baha lijil? Tali, jishaj, o nevsef, Tali, jishaj, o فوق الجنازه من رسم عتب عتب يما عمامه ما جو عجاب عجاب فوق الجنازه من رسم عتب عتب يما عمامه ما جو عجاب عجاب قلبك قطعا إلا يا أماتا وين أخوتا قلب قلب قلب قطعا إلا بتوتا بتوتا يا أماتا يلا يا عيوني قلب إعلاموسه وغرب تاي ما تعبت ما تعبت إنه N required criasa oveljni ž poured… Je الله بيك هلأ هلأ, هلا هلا شد حيلك عافية نشمي الناعي بديو اروح لها الأصوات العيوني انت ياه. ياه. هذا باب الحاجل بيش داد نحتاج هذا باب الحاج في السيال للنار هذا بوق قلبي الحنين وحلو الأطباء هذا بوق قلبي الحنين إمامك إمامك هذا الحنين هذا بوق قلبي الحنين وحلو هذا ذي الشيعة خل نجي التشيعه عاد اخر الشيعه نجي التشيعه نقصد وداع في الشدد نحتاجه ايه هذا باب الحاجة بسجد النهتاج ايه هذا بوق قلبي الحنين وحلو الأطباء هذا بوق قلبي الحنين وحلو هذا ذخر الشيعة ايه هذا اخري الشيع قال نجي التشيع نقصد ودعي العزيز باخر وداع نقصد ودعي العزيز باخر وداع يا احنا نصب عزا بالسجن ما ننصب عزا نعلل قضه بالسجن ما مظلوم عاش بدينيته ومن مات مظلوم مظلوم عاش بدينيته من مات مظلوم واوي ويش حالي الرضا بمصابه اليوم راح وما يريد يريد وجه الحد الحد العزيز وما بعد يرد يرد وجهي السعاده غيبه لحد لحد راح على بيوت وين يا ماتل الحزين الحزن خيم على بيوت بيوت يا ماتل اخير جوابك بعلو صوتك قلبي على ما قصرت ما قصرت النشمي هلا هلا هلا قلبه